بسم الله الرحمن الرحيم وما ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاة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 وَأَنَا خَتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا أَنَا سَعْبُدِي وَأَقْمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ ساعة آتية أكاد أخفيها لتجذب كل نفس بما تستعذ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها وفَتُرْدَى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى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 ويسدني أمري واحد العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري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 كَمَا يوحى أن يُقذف فيه في التابوت فُقذف فيه في اليم مثل يلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي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 فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَذَا أَنتَ وَأُخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْ هَذَا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قول اللين العل له يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى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 قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّذَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما ذال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 ووضعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لليول انها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ولقد ايناه اياتنا كلها فكذب وابا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بتحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحان فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتان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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها رونا وموسى قال آمنتم له قبل أن آذل لكم إنه لك بيعكم الذي علمكم السحر فلا أيديكم فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلد أنكم في جذوع النخل ولا أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لن نأثرك على ما جاء أنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاب إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إن أكرر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يئس ربّه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبابي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتدعهم في الرعون بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشياهم وأضل في الرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل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 ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى فإني لغفاع لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على فري وعجلت إليك رب لترضى قال فإن قد ستنقى قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غباناً أسف قال يا قوم ألم يعدهم ربكم وعداً حسناً قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 فأخرج لهم عجدا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضروا ولا نفعا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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري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 انظُر إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي وَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي اليَمِّ مِنَسًا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وفع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا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 فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجنا وخشعت الأصوات للرحمن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 وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الْمَالِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ الْمَوْتَ وَلَا هَضْمَةٌ وَكَذَلِكَ أَنزَلَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَبَّ وَصْنَاهِهِ مِنَ الْوَعْيِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ي تقول أو يحدث لهم ذكران فتعال الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق ولا تأجل بالقرآن من قبل أي قضاء إليك وحي وقرآن بِذِكْرِ نِعْمَ اِلْمَا وَلَمْ قَدْ أَهْدِنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تأرى فأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى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 ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك آيات لأولنها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 نزل ونخلد. قل كل متردص فتردص. قل كل متردص فتردص فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومنهذد.